وكم قطلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحثوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما ذالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدناه لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تطفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يكترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يطفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون